إِذْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ رُسُلَهُ فَحَقَّ عِقَابٌ وَمَا يُفْرَهَا أُلَاءَ إِلَّا صِيَاحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِلْنَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ إِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَلِكَ الْأَيْدِينَ إنه أواب إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشدنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّر المحراب إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق فحكم بيننا بالحق ولا تشتقط واهدنا إلى سواء الصيارات إن هذا أخي له تسعة وتسعون نعجتو ولي نعجتو واحدة ولي نعجتو واحدة فقال أكفليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء يبغى بعضهم على بعض وإن كثيرا من من الخلطاء إلى يبغى بعضهم على بعضٍ إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلٌ مَنْهُمْ وظنَّ داودُ أنَّما فتَنَاهُ فاستغفرَ رَبَّهُ وخرَّ راكِعٌ وَأَنَابَ فغفرنا له ذلك وإن له عدنا لزلف وحسن ما أب يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحين أليحاتك المفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أول الألباب وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أواب إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَ النَّاسَ عليمان والقينا على كرسي جهزدا ثم اناب قال ربي اغفر لي وهب لي الملك لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بامره رخا حيث اصاب والشياطين كل بناء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 اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِلْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَ فَاضْرِبْهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْوَابٌ وَذِكْر وعبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذالكفل الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم أبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر وما جهنم ما يصلونها فبيئس المهد هذا فليذوقه حميم وغساقه وآخر من شكله أزواج هذا فوجم قتاحم معكم لا مرحب بهم لا مرحب بهم إنهم صالون النار قالوا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 أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار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 ادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لاملا ان جهنم منكم ومن من تبعك منهم اجمعين قل ما مِنْ عليه من اجر وما انا من المتكلفين انه الا ذكر للعالمين ولا لأن نبأه بعد حين